اول من بسم الله, الله الرحمن الرحيم بسم ماضي الرحيم، إلا الذين يبلغون رسالة الله يبلغون وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا الَّذِينَ وَكَفَى مِنَ حَسِيبًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ و که كان... فلو للفر من كل فروق من بضراي فتول في الدين. Li est un femmerend فلولا لفر من كل فرقة منه طائفة ليتفقهوا في الدين علین